إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً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 يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالْظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله أكبر سمع الله لمن حمده رَبَّنَا وَلَكَ الْحَلُّ Allah عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 لَمْ نَخلُكُم مِنماا إَّهين فجَعللنهُ فِي قَرارٍ مكين إِ قَدرٍ مَعلوم فَقَدرناَا سَنِحن الْ القادون وَلُ يَوْمَائِذِ للِمُكَِّبين لَم نَنجعلِ الْ الأضَكِفَةً أَحيام وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِذْ طَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ به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 ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والامون فاذ كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين الله সেই আলো হুমি মানি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 انكم مجرمون ويل يوم يذل المكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يوم يذل فبأي حديث بعده يؤمنون الله سمع الله لمن حمده ربنا ولت الحمد الله الله أكبر الله الله, أكبر. الله. الله. जी मोनी बिन सिनान मुमिन व्यक्तर बोमिन कर् मंगलमयम वैशिष्ट्य स्वच्छलता उर्जित हम से कृतज्ञता प्रकाश ता ता कर তার উপর কোন বিপদ নেমে এলে সে ধৈর্য ধারণ করে এটাও তার জন্য কল্যাণ করিদ মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবনযাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা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 शाथे, आशून, कुरान कुरानवतार महान सम्पद देख आब्दुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ابدأ الصراط المستقيم صراط النبي لأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم فساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض بهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أسواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار ماشا وبنينا ثوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المحصر اعتما خَرِيجَ رِيحٍ حَبًا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَنْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَزْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا انما كانت مرصعدا للطاغين ماابا لا بثينا فيها احقابا لا يذوقون فيها غردا ولا شرابا الا حميما كل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين جزاءا حداائق وارنابا وكوائب اكرادا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا يا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 মন্থ মি মহৎ মহৎ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 مردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنبا هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى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 الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآذر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف نقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى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 الله তাহনি ম <تبع الله لمن حميده> بسم الله الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين আপত্্র স্ন্ি্্ন স্না কারা ত্লো স্য় শ্ন্ন ও্ল স্ন্্ল স্লো ম্ল্বো অবু্ল উ্লো স্লো আপারে ক্৲্ল্ল স্লো আপা او يذكر فتنفعه الذكرا اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك ان لا يذكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكبره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْدَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَشْرَكَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبَبْنَا الْمَاءَ صَدَّاً ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكية وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصالة ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة ورجوه من يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر الله أكبر <تصفيق> কার জন্য অর্জনের জন্য তুলে ধরার মাধ্যম যেটা এটার নামই হলো হাদিস উদ্দেশ্য নিয়ে মূল উদ্দেশ্য ছিল সৎ কাজের নির্দেশ দেবে অসৎ কাজে নিষেধাজে আমাদের জন্য পরীক্ষা যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয় प्रमाणित गोष्टी पाथर की तुम देख प्रति रविवार सन्धार पांच ट्रचार